وَأَلْقَى قِنَاطِيرَ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَتْ بِهِ مَاءٌ غَمْرٌ وَجَعَلْنَا السَّحَابَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا الْغَيْثَ كَاسِحًا ۖ وَنَزَّلْنَا الأرض السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۖ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ انشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من قور سيناء اتى تَنْبُتُ بِالدُّنِّ وَصِبَغٍ لِلْآكِلِينَ مزارة إذا نحن رفقنا عند قوله جل في ولقد خلقنا الإنسان من ثلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان ويجب على قولين قال بعض المفسرين ولقد خلقنا الإنسان أقصد ذلك آدم عليه السلام أو البشر وفي قوله خلقنا من قيل من ثلالة يعني استل من كل الأرض يعني من كل الأرض هذا ما قاله سلمان فرسي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين واختاب والثاني ولقد خلقنا الإنسان أي ابن آدم والسلالة هنا نطفة استلت من الطين هم مما يسير من الزخ وقيل استلت من الطين الطين هنا آدم عليه السلام ولقارض أيضا ابن عباس رضي الله عنهم وعرضاه الله تعالى ولقد خالفنا الانسان شاء ان ادم او قلنا ذريه ادم وطبعا ذريه ادم السلاله هنا بما يستلم من الظهر بما يسيل من الظهر وقيل بما يستلم يستلم من كل الاربطه نعم لانه هي ذرية آذن في الحالة تأيه المهم أنها دلالة على عظيم المبوبية الله جل فعله وأن الله جل فعله من عدم وخلقه إنتاعا سبحانه جل فعله على غير إيثال سابق قال الله تعالى وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ثُلَالَةِهِ من طيم وهذا أصل وقد تتبدل وإلا فهو يجرح من الطيم وكما أن الشيطان من النار وسيعزم بالنار قالوا ولا قد خلقنا الانسان من سلاله من طين اراد الله جل وعلا بهذا السياق ان يبين لك عظيم ربوبيه لتعطي ربك جل اعلا أن تخرج له ان تخرجه بالعباده والا تفشرك به شيئا سبحانه جل ثل في عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله ولقد خلقنا الانسان من سلاله من ثم جعلناه نقطه هي قرار مكين ثم جعلناه نطفة جعلنا ابن آدم جعلنا ابن آدم نطفة في قرار المكين أقصد بذلك في الرحم هيا على استقراره وهذا حقا تلال عظيم جدا على الرجوبية في يصله الطعام والشراب والثقاء كيف في يكون في بطن الأم ولا يضرها هذه كلها علامة من علامات رجوبية الله جال في علاه فسبحان الذي خلق الأزوال كلها وسبحان الذي أنشأ وأبدع هذا الخبر قالت خلقنا الإنسان من سلالة من ثم لأنه نصفة في قرار مكين رحم ثم خلقنا نصفة علقة فخلقنا العلقة مضغة يعني هو الله تعالى اتبه اجعل المراحل أطوار الإنسان أنه يمر نصفة ثم علقة ثم مضغة قال خلقنا المضغة وما هذه فلقنا أطوار الجنين في بطن امه كيف يصير جنينا منقطه الى الى الى, إلى علقة ثم ذلك إلى مضغه فقال قرعه قرعه المضغه عبد من فتساونا فتساونا العظام احم ثم انشئ انشأناه خلقا اخر في قول قرعه بن كثير و نافع و عمرو و حمزه الكسائي وحفص بن قال فخلقنا المضغه عظاما قال عظام فكسونا العظم الجمع على الجمع وقال عامر عاصم قال عظما فكسونا العظم في قراءه الجمهور قال فخلقنا المضغه عظما وفي قراءه القراء بن عامر عاصم قال عظما فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحمًا قالت ثم انشأه خلقا احوال كلها كما قلنا هذه أطوار اطوار تدل على ربوبيه الله جل وعلاه على عظيم ربوبيه الله وهذه أيضا من ايات الباهرات القاهرات على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى قوه الله وعلى قدرة الله, وعلى قدرة الله جل وعلاه اذا فهو الذي يستحق العباده وحده وما أحد نازع ناجع كان الله جل خلق ام عدا انشا من عدم هو الذي خلق الخلق ولذلك الله بعلى جعل الحجه عليهم بقوله أم خُلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل ليتغير أم خُلقوا من غير شيء وهذا لا يمكن أن يكون رحل أم هم الخالقون؟ هدا اتقاء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذا اتقاء فوق他們 ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام نحما قال ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر في بطن أمه ثم جعل جعلها على صفة أراضها الله جلال أعلاه وقيل ثم أنشأناه خلقا آخر بعدما كون الجسد نفق فيه الروح وهذا قاله أعطاء ابن عباس وقاله أيضا الشعب عامل وشرحي ومجاهد وعكرم وابلعالية وقيل ثم إنشأناه خلقا آخر أي ذكر وامسة كما قال الله على ياب المنشاء الذكورة يا يزوجوا ذكران وإناثا ويأبو من أشاق الذكورة ومن أشاق الإناث القول الثاني هو بعد خلوه من بطن أمه في صفحة هذا الإنشاء أقوال من ابتداء ذلك ان شاء أنه استهل ثم دل على السبس يرتقن وعلم مكافة في السبس يعني خلق فائد الثاني هو استواء الشباب وفتال خلوه الأسنان والشعر وعين ذلك امّا هذا الباب هو انه لما قاضم شنعناه طق آخر إما نور الاسنان والشعر والعانه ولذلك حضور ايضا امارات الرجوله او الشباب هذا كله ايضا من من عظيم ربوبيه الله جل وعلا بما يعني ينتقل منه الجنين إلى طفل يستعد صغرا ثم يحبو ثم يمشي ثم يتكلم ثم اكتمع ثم, ثم يكون يافعا فهذه كلها ايضا اطوار يمر بها الغلال على عظيمه وهو يتلال في علاة يرجع أيضا إلى أرض العمر هذا الاستعاد من النبي صلى الله عليه وسلم نستعيذ بالله منه أيضا فإذا قوله جل في علاة ما انشأناه خلطا هيا على نفس الروح أو على الأطواق التي يمر بها الجنين بعد خلوجه من بط أمه قال الله تعالى فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله هذا السناء الحسن السناء الحسن على ربنا جل فعلا لعظيم رموبيته فهو الذي أبدع وأنشأ على غير مساء سابق وهو الذي يعني أنشأ البصرة والسمعة وعقل قوة وجعل أطوار الجنين تصل إلى مصر إليه والله على كل شاه قديم اذا قال رتباع تبارك الله احسن خالق فتبارك الله استحق الثناء العظيم استحق المدح والحمد سبحانه وتعالى فالثناء كله له والحمد كله له وان الله يحب الحمد والمدح من عباده وهو المستحق لذلك فهو العظيم وهو الكبير وهو الحليم العليم والخلاق العظيم سبحانه جل جلت قال تبارك الله احسن الخالقين وجمع غرقنا يعني قد اضطر البشريه انهم يخرقون والخرق قد ياتي بمعنى التضير الخرق قد ياتي بمعنى التضير تتبري ما خلقته وغيرك اخلق ولا ولا اخري تضيعتي من التضير قد ياتي بمعنى بمعنى تحويل صوره صوره قد بمعنى الانشاء من وقلنا هذا إذا فرض عن المبد المصور نعم واذا كان كل واحد منهم يعني ما يخصه من المعنى فإذا هنا نقول أنه فتبارك الله أحسن الخالقين فالله الخالق أنشأ من عدم وأبدع بخلقه سبحانه جل في أولاده وأما الإنسان قد يطلق عليه أنه خالق على أنه صانع, على أنه صانع والمعنى أنه يحيل من سورة إلى سورة من خشب إلى باب من حديد إلى سيارة من سبائك الذهب إلى أثورة إلى فتح إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى كثير من الأمورة يحولها ويشكلها هذه صناعه يصنعها والله تعالى أجل على ايضا قتل ما ذلك طبعا انا اجد ينصب انه تحول من صوره الى صوره لكن من انشا وابدع من من عدم الى الايجاد الى من عدم لا يكون إلا لله جل جلاله قال تبارك الله تبارك هذه خاصة بالله ده فعل تبارك خاصه بالله طيب خلوا وقت عشان اقوله فتبارك الله يعني استحق التعظيم والثناء الحسن قال تبارك الله وأحسن الخالقين. احسن الخالقين احسنوا الخالقين كما قلنا في هذا ان نقول الخلق يعني معنى التقليد فواحسن خلقنا ما يقدر ويمشي ويبدع ويصور نعم وأيضا إذا قلنا والإنشاء فالله, فالله أنشأ من عدم خلق من عدم نعم قال فجعل الحس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر هذه الآية عند عمر إلى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين قال ثم أنشأناه خلصا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين قال عمر فتبارك الله أحسن خالقين فأنت الله رضي الله يعني بعدما قرأ عليه, الله قرأ عليه من الله سلام سوء آيات الله للإفعالات ولقد خلقنا الإنسان من ثلالة منطين ثم لعناه نطفة بقرار مكين ثم خلقنا النطفة عالقة فخلقنا العالقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا الأظام الأحمى ثم إنشأناه خلقا آخر قال عمر فتبارك الله احسن الخالقين فوافق القرآن وعمر وافق القرآن في فضعة عشرة آية وهو كان منهماً كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الأمة منهماً كان عمر ركضاه عنه وأرضاه قال فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين فختمت الآية بما قاله من خطاق رجلاع معرضاه وقام قلنا في هذا وأسباب النزول قد نتساهد في مسائل الأسنين في هذا البال قال فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لم يتونوا ثم إنكم بعد ذلك بعد ما ذكر من الأجنة والطور الذي يمر به الجنين ثم تكامل الخلق بعد ذلك يموت ثم انكم بعد ذلك لميتون عند انقضاء الآجال التي ضربها الله جل في علا وقد جعل الله لكل أجل كتاب وقد قال الله تعالى لنبيه وسائل الخلف أجمعين إنك ميت وإنهم ميتون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يتعى خلف المرء كما يتعى الموت خلفه ولذلك لا الموت يتعى خلف الإنسان ولا يمكن أن يتخلف عنه هذا كاس اللي بد أن يدور على الجميع فالجميع النبي صلى الله عليه وسلم وضع آيانه على الركب الماء ثم على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات يقول سبحان الله إن للموت لسكرات <تصفيق> عفوا قالتم أنكم بعد ذلك لميتون كل منكم سيموتوا لذلك لما عمر رضي الله عنه أشهر على جميع من كان موليدا وهو يقول إن محمدا ما مات بأبيه وهمه إن محمدا ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربه ومن قال بأنه مات لا أعلو أنه لكن أبو مكر جلال مردانا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مسجأ فقبل بين عينيه وقال سبحان الله طب حيا وميتا يا رسول الله وبكى ثم خرج وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي, حي لا يموت فالله تعالى ثم أنكم مع ذلك لميتون ثم أنكم يوم القيامة تبعثون هذا إذات للبعث والنشور وهو ما قرره الله تعالى في كتابه وأن جميع الخلق لا بد أن يمثلوا جميعا بين يد الله جلال شعلا فكلكم إلى الله راجعون وبين يد الله جلال شعلا واقفون وعلى عملكم أجزيون وسأعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فإن الله جلال شعلا قال جعمى الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن وهولى الذين أقولوا ما يجلثنا أن لا أنكر عليه الله أي ما إنكار وضرب لنا مثلا ونشي خلقه قال ما يحيي الأعظام وهي, وهي رمين قل يحيي الذي أنشأها أولا الله جل, جل في أولا ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم الثيانة تبعتهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراتا غرلا فقال تعيش يا رسول الله عراتا أو ينظر بعضون من بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشق من هذا يدنا الصديق يقفون جميعا بين أدي الله جل في أولا منه من يحشر يعني كالذرب ومن يحشر على وجهه ومن من يكون مكرما والله والله جل وعلا على كل شيء قدير قال ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق سبع طرائق والطرائق هم السماوات السبع والله اجعل خلق سبع سماوات سبع أراضي كما قال الله اجعله والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قضيش وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولو قد خلقنا السماوات ولو قد خلقنا سبع طرائق ويا سبط طارق بتطارق يعني معناها ان طارقت الشيء اي يتخالط رب شيء اجاز فوق بعض انها سماوات بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض سبع سماوات يقال طارقت الشيء اجعل بعضه بعض. قال خلقنا السماء سبع فوق سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين على, على اقوال ثلاثه القول الأول ما غفضنا عنهم إذ بنينا سوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكد والثاني ما كنا تالكين لهم بغير رزق فأنزلنا المطرة أختاج لم نغفل عن حضرهم من أن تسقط السماء عليهم فتبركهم وما كنا من خلق غافرين الله نظائر ذو شعاعات فوق العرش يعلم ما انتم عليه يعلم ما كانوا وما يكون وما لو كان كيف سيكون يعلم السر واخفى لا يخفى عليه ولا دعوا مستردات في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى وما كنا خلق من خلق غافرين زجت الرسول قال وبينهما الماء على الماء الله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه ويعلم ما انتم وما كنا أن نصلف غفرين ما خن علم بين فقام سماء اطلع فيها الشمس والقمر والكواكب <تصفيق> كار شجره تم يا مقطوعه على جنات وشجره تم تاخذ من طور سيناء تنبت بالدهن قال رب خلقنا فوضعنا سبع طرائق وما كنا عن خلق غافلين كما قلنا فيها ان الله عز وجل يعلم ما كان ما يكون وما يجلو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى لطيف الخبي الله تعالى الذي خلق سبع سموات ومن واد مسونا تتدبر الله على كل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قل لا أعلم أن تسماعات العدل الغيبة إلا الله إلا الله إذا قلمتنا عن خلق غافلين في العلم أو في العطاء أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإيماثة فإن الله إذا أمهل الكافر والظالم ما أهمله سبحانه وجل تعالى فإنه إذا أمهله ما أهمله سبحانه وجل تعالى وإذا أخذ أحضر أحضر عزيز مطلق وذلك قال ما كنا عن الخرط غافل وأيضا ما قرق خلقا وتركه هما ما قرق خلقا وتركه هما سبحانه وتعالى فإن الله ما قرق صدقا إلا ورزقه حتى الكافر ورزاق قال الله تعالى ما من دابة للأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كنا عن الخلق غاطل الفائد المصبطة أطول الخلق دال على عظيم ربوية الله جال في عليا الانفاق نعمه نسبة النعمه لبريه الانفاق نسبه النعمه لبريه اشياطة علم الله جل في أولاد اشياطة الله جل في أولاد اشياطة علم الله